يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و تعلموا النفس ما والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم إز لو زلَّ هذا القرآن على جب رأيت خش لو زلنا هذا القرآ على جبللَأيت خاش لوأَيت خش متصَّ مِ خشة تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَقْرِئُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا ali ul-ghaybi was حدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجفار العزيز الجفار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم